مدرس انا انا مدرس تحفيظ القران الكريم سمعت بعض الناس يقولون إنه لا يوجد احد اجره على تعليم القران ولا على القراءه هذا صحيح الهمزه بدون جزاء الله خيره الصحيح انه يوجد على تعليم القران تعلم السنه هو والهلال اجره على ذات دراسه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان من الصحابه مروا على قبيله يجدهم لذيش رأيدهم لذيش، الذي مذروس عيا، جاء إلي أصحاب اللذيش، قال لهم هذه فم راضٍ، نعم ذهب، فقال لهم أنكم لم تغيهونا ولا نغريه إلا بجوع، فتلقىهم عرم على من غنر، فلقاه واحد من الصحابة، وقرأ علي فاتحة الكتاب، فجعلهم فتو عليه، فقام كانون يطمن حماه، وعافه الله وعافه جعلهم فقال الصحابة لا نتعرضه حتى نأتني الذي أسلمك فلما أتوا أن يسأخذوا قال أحسنتوا وأضعبوا أني معكم مشاهدك لطيباً هو سعب ذلك وقال إنا أحق ما أفضل أجل أنك تقرأ المعلم يعطى لما كيف يعلم كيف يتورى للتحليل يعطى المعلم والمعالج لكن ليقرأه أن ترى القراءة لأجمع لا. السلماء على أن لا يعطى أنه أن ترى القراءة بعض الأعيات لكي لا مجرد من مجرد إستلاه فقط، المعلم يعلم الناس فيهم الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس، فوات <تصفيق> حتى تهرع هذا الأمر، تعيش في ذلك، وهكذا يعالج عالج القرآن، عالج من الكتابات، يطبق طبيجعي، طبي مباح، يعالج، يعالج